كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.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 فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأن لا تسرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.